إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهدون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا ثم إما يعودون بما قالوا فتحلير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون قدير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا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 وَقَدْ أَنزَلنا آيَاتٍ بَيِّناتٍ وللكافرين عذابٌ مهين يومَ يبعثُهُمُ اللهُ جميعًا فينبئُهم بما عملوا أحصى اللهُ ولا ننسى واللهُ على كل شيءٍ شهيد